تنكي السواب اللي بعد من حبيبه بك فالبو جدوبوه ما بغاسو لخز علان بك عملة تفرق بين عشق وحبان بك عملة تفرق بين عشق وحبان بتعت شان مني قلبي من يداو المريض لمرت من طبيبه ريت ليكن في ما بيننا جاب المكان بالكرم لا تفرق بين عاشق وحب بالكرم لا تفرق. خطبوا من سرح بالقلب الله خسيبه وين قلبي تودع ما بغى من يجيبه كيف ندخل غباب من غير ديره وسكان بل كرام لا تفرق بين عشق وحبان بل كرام لا تفرق بين عشق وحبان الهواء من بليء بالمحبة يستلب ما يسيبه يدبن الجار من خير من وقت ارتمنان بالكرام لا تفرق بين عشق وحبان بالكرام لا تفرق بين عشق وحبان لا قد توجع من ولي عم دوب وقته يصلي من ربي عالحرب بالذي يرضي المحبوب له وجد وهلال بالكرام لا تفرق بين عشق وحب بالكرام لا تفرق كلهم ما بغيت البعض دل خسيبة الفتان غير فتة أنساس بالكرام بالكرم فيه كل حاسد وفتان بالكرام لا تفرق بين عشق وحبال بالكرم لا تفرق بين عشق وحبال ليس ينوذ بالغشون بالغصون الراتبه لا تنتسى وباللي بعد من حبيب ما كفى البعد دوبه ما بضل سول زعلان بل كرم لا تفرق بين عاشق وهب بل كرم لا تفرق بين عاشق وهب بتعشان والغدر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 بالقرن لا تفرق بين عاشق